ويوحي إ ل ه م ف ا س أ ل و ا ع ه ل النابلسي ذ ك ر إ كنتم ل ت م وما جعلناهم و ن ج د ا لا أ ك للعلوم ا ا كانوا ا خ ل د د ي ن ن ثم ص ق ا ه م ا ل و ع د ف أ ن ج ي ا ه م ومن نشاء وأهلكنا م نشاء ل س ر ف ي ه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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه يا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 ومن يقل منهم إ ن ي إ ل ه من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أ و د م ير ى الذين كفروا أ ن السماوات و ا ل أ ر ض كانتا رتقا ففتقناهما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 ن ب ل ك م بالشر و ا ل خ ي ر ف ت س و إ ل ي ن ا ت ر ج ع و و ن إ ذ ا رآك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إن يتخذونك إ ل ا هزوا س ي يذبو للعلوم ه ه بذكر الاسلاميه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 منكرون. ولقد آتينا موسوعه رشده من قبل النابلسي م للعلوم ي أنتم لها قالوا وجدنا ق ه م ا هذه ا ل ت م ا ث ي ل ا ل ت ت ي أ ن م ي ه ا عاكفون قد ك ن ت م أنتم و ع ب ا ك م في ل ا ل م ب ي ن ق ا ل و ا أجئتنا ب ا ل ح ق أم أنت من ا ل ل ع ب ي ن ق ا ل بل ر ك م رب ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ا ل ذ ي ف ه اسماء ا ل ل من ا ل ش ه د ي ن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 قالوا له إ ب ر اانت ه ي م ق ل على و فأتوا ا أ به ع ي الناس قالوا لعلهم يشهدون ن أ فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ر ج ع و ا إلى أ ن ف س ه م ف ق ا ل و ا إنكم أنتم ا ل ا ل و ن ثم ن ك س و ا ع ل ى ر ؤ و س ه م ل ق د ع ل م ت م ا ه ؤ ل ا ء ينطقون ق ا ل أفتعبدون من دون من ا ل ل ه م ا لا ي ن ف ع ك م شيئا ي ولا ض ه ل موسوعه ا ت ع ب د ن من النابلسي ه للعلوم ن ر الاسلاميه ا وأرابوا به د م و ل و ع ه النابلسي أ للعلوم الاسلاميه و اسماء ل الله ا ص ا ل ح ي ن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة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 سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إ ذ نادى ر ب ه رب لا تذرني فردا و أ ن ت خير الوارثين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 وجعلناها وابنها آ ي ة للعالمين إ ن هذه أ م ت ك م امه و ا ح د ة و أ ن ا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة, وأنا ربكم فعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة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 لا يرجعون حتى إذا يرجعون يأجوج و حتى فتحت م ج و ج و ه م من ك ل ح د ب ي س ل و و ن س ي للعلوم ا ل ا هي شاخصة أبصار ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ي ل ن ا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 ولقد كتبنا ا في ز موسوعه النابلسي ذ ك ر أ ل ر يرثها ع ا ا د ي ص ا ل ح و ن إن في هذا للعلوم ب ا ل ا س ل ا ر ح م ة ل ل ل ع ا م ي ن قل إن